بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم من قبل أن عبد الله واتقواه ونطيعه. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى جل نسمع. إن أجل الله. فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإنني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم, جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم واستعشوا واستكبروا استكبارا ثم انني دعوتهم جهرا ثم اني علمت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال بَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لا أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خلقكم أَلَمْ تروا كيف خَلَقَ الله سبع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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَائِطٍ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحُ الرَّبُّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَالتَّبَعُ وَالتَّبَعُ مَنْ لَمْ يزده مَالُهُ وَوَلَدُهُ إلَى خَسَارَةٍ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا شواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالم ولم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقد يضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا, فلم يجدوا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 على بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد